تشتاق لي والظن ماني لك اشتاق والله يدري كم من الشوق فيني قل يا عسى ما هين كتب بين قل يا عسى ما تذرف الدمع عيني تشتاق لي والظن ماني لك اشتاق والله يدري كم nashu gefini gil ya sama